دنیا دنیا منفی ادائی اور دنیا ری دنیا لمن هي في بن عذابا كلما سوا چھائی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 ما كثرات لدايه تهين المكرمين لها بصوره وتكرم كل من هانك عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه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 انهانت عليه إذا استغنيت عن شيء فتاه وخذ ما أنت محتاج إليه ألا وأراك تبذل يا زماني لي الدنيا وتسرع بالاستلامي وإنك يا زمان لذو صروف وإنك يا زمان لذو الدنيا لمن هي في يديه عذابا كل ما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه عن عن شيء فداه وخط ما أنت محتاج إليه عن أمور كنت فيها فما جیم اخلد فین امل في عذابي الدنيا لمن هي في يديك عذابا كلما كثرات لدي تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هاناك عليك لذا استغنيت عن شيء فدا He is the end of the day.